انما تخرج من افواههم ان يقولون إلا كذبا فلعل كباخع نفسك على اخرين ان لم يؤمنوا ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا ان جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أَحْسَنُ عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا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 فأرسلناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما يفعلون لنعلم أيّ الحزبين أحصى لما يفعلون أمدا نحن نقصّ عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا إذ قاموا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سلين عددا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 إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله فقد قلنا إذا شططا وَمَن يَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِ بِسُلْطَانٍ بين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 وإذا غربت تقربهم بات الشنال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رطود ونقلبهم ذات اليمين ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق لراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم للفتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فباثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر, فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم, فليأتكم برزق وَمَن يَتَلَطَّفْ وَالَّذِي بكم وَهَنٌ مِنْكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إن يَظْهَرُونَ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُونَكُمْ أَوْ يُعِيدُونَكُمْ أَوْ يُعِيدُونَكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن وَكَذَلِكَ لِتَأْثِرَنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَغَيْبَتُهَا وَأَنَّ السَّاعَةَ عَرَبٌ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتقذا عليهم مسجدا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 ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم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 أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل, لا مبدل لكلماته ومن تجد من دونه ملتحدا أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تجعل عيناك عن من تريد زينة الحياة الدنيا ولا تضعن الاغفل نا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه هو كان امره خرطا اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبهم عن ذكرنا واتبع هواه, واتبع هواه وكان أمره فرطان وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن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 هنا يثني الوجود بئس الشراب وساءت مرتفقا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع أجر من احسن عملا ان لا نضيع اجر من احسن عملا انا لكلهم جنات اولائك لهم جنات عدن تجري من تحتها التقيم تجري حلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سنبس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواء نَحْنُ نَثَابُ وَحَسَنَتُ مُرْتَفِقًا اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَحِضْنَّاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زرعا. ب الجَّة آت أُكُها وَلَ تَظلم شيءَيْئ وَفَجررن خلاللَهُ نهرا وَوكان لَ ثمَم فقال لصاحده وَهُو يُحاوِر فقال لصاحده وَهُو يحاورهُ أنا أكثر مِنكم لَ وأأَزُّ نَ فَرا قَدْ خَانَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَلِمَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم من مطفه ان من لكنه الله ربي ولا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 سَأَسْأَلُ ربي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْنًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاءُهَا غَرَقًا فَلَنْ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنت فأصبح يطلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خارية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منذر هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا أضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن كما إن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 ان جربك ثوابا خيرا من جربك ثوابا وخير الامال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم يغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة فالزعنتم أن لن نجعل لكم مجموعة موعدا ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مستقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وَجد ما أعمل حاضجد ما حاض ولا يظني مربك أحد ولا يغك أحد وإ كل للمنا إكد آج فسجد فسجد إلا إابسكان من الج ف فس الأمر ر أ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 زعمتم فدعوهم فدعوهم فلم يستجيبون لهم وجعلنا دينهم مضلقا ورأى المدرمون ان رفض منهم انهم ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا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 وَيُجادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْه}}_{بوا} بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن وكنود ايات ربي فاحرض عنها فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه ان جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوا وفي وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا فربك الغفور ذو الرحمة لو يآخدهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئنا وإن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 إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهنا قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما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 ما قال لا تؤاخذني بما, بما نسيت ولا لا تؤاخذني بما نسيت ولا تقهرني من امر يسرا تنطقا حتى اذا لقينا غلاما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 ثم قق حتى إذا أت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 وَسَكَنَ مَتْنَى مَسَاكِنَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَهيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا وَأَنَّ الْغُلَامَ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رفما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأرادنا أن يا ربك ان يبلغوا اشدهمه ويستخرجوا ويستخرجا, ويستخرجا كانزهما رحمه من ربك وما فعلتم من امري ذلك تؤمن ما لم تستح عليه صدرا ويسالونك عن ذي القرنين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 ما ان تعذب وانما تتخذ فيهم حسنا قال ان من ظلم نفسه فنعذبه ثم يرد الى رب ثم يرد الى رب فيعذبه عذابا مثرا وان من آمن وعبل صالحا فله جزاء, فله جزاء من الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى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 قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدقين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعونه نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جعلوا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 في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمان أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبعكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صناك أولئك الذين كفروا بآيات ربهم أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقوا فاحظت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وسنا ذلك جزاؤهم جهنم جزاء من جهل بما كفروا بِمَا كَثُرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي مَزْحًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا قَالِدِينَ فِيهَا لَا يَرْغَبُونَ عَنْهَا حَثِيثِينَ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 لكم يوحى الي انما انما الهوكم إله واحد فمن كان يرجو نقرا ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه I had